بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعنه رضي الله وعنه أن المسلم نهى من بيع العربان وراه مالك بلاغا عن عمره مشعيب به ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث يبيان حكم بيع العربون وبيع العربون صفته أن يعلق المشتري الشراء على صفة بدفع مبلغ من ثمن الشراء إن تم البيع احتسب من أي ثمن من ثمن المبيع وإلا بقي هذا العربون أي هذا الثمن للبائع وبيع العربون يكون في البيع ويكون أيضا في الإجارة فلو أن شخصا قال أريد أن, م... أن أستاجر منك هذه السيارة لكن انتظر مدة ساعة أخذ هذه عشرة ريالات من ثمن مبلغ مئة ريال إن تيتك بعد ربع ساعة وإلا ألغيت العقد فيأخذ هذا البائع العربون عشرة ريالات إذا ما أتى بعد ربع ساعة يكون عنده هذا العربون وإن تم العقد سواء في البيع أو الإيجارة يحتسب هذا المبلغ من ثمن المبيع فلو كان مثلا السلعة بمليون ريال وعطاه مئة ألف ريال ووقع ما به المشتري يعني مثلا قال أنا أريد أن أشتري منك هذه العمارة لكن أمهلني ثلاثة أيام إن جئت واشتريتها يحتسب المبلغ فأعطيك تعمائة ألف وإذا ما جئت يأخذ البائع هذا الثمن لذلك قال وعنه رضي الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ويقال له العربون ويقال العربين وهذا الحديث ضعيف واختلف أهل العلم في حكم بين العربون الجمهور وهم الأحناف والمالكية والشافعية على أنه لا يجوز أخذ العربون فإن أتى المشتري وإلا يعادل المشتري يعني لو قال انتظرني ساعة فلو انتظر ما باع يعود المبلغ لي الذي رغب في الشراء واستدلوا بهذا الحديث لكنه ضعيف وذهب الحنابلة إلى جواز بيع العربون لأنه شرط وهو شرط ليس بحرام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم واستدلوا بواقعة الشراء عام العمر رضي الله عنه في مكة لدار صفوان باربعة آلاف فأعطاها ربعمية فقال إن رضي الخليفة وإلا فاربعمية لك ربعمية درهم لك فهنا بيع عربون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتابه فهو باطل عن كامية شرط ومفهومه أن هذا شرط ليس بباطل وإنه باتفاق من البائع والمشتري فإذا قيل بأي حق يأخذ البائع هذا العربون لما لم يرغب المشتري في الشراء نقول لأنه فوت عليه رغبته في البيع فأخره في البيع فلوراد الشرق الخذ هذا عربون مئة ألف ريال لكن انتظر أسبوعا أسأل السوق وأسأل أهل الخبرة فهنا أخره أسبوعا كاملا فبمقابل هذا التأخير يأخذ البائع قيمة هذا التأخير فلهو حق في أخذه ثم بعد ذلك قال مصنف الحديث الذي بعده وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبت لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت أن أضرب يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي وقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك الح... إلى آخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز بيع ما لا يملك حتى يقبض أنه لا يجوز بيع ما يملك حتى يقبض فلو اشترى شيء شخص سلعة وهو لم يقبضها بعد لم يجوز له أن يبيعها على آخر حتى يقبضها قال اشتريت زيتا من السوق زيتا يعني دهن الزيت يعني زيت الزيتون من السوق فلما استوجبت يعني حصل بيني وبين صاحب الزيت الإجاب والقبول في البيع قبلت بيعتك قبلت إجاب قبول فلما استوجبت استوجبته لأن تحقق البيع لكن لم أقبضه لقيني رجل يعني حصل البيع لكن لم يقبض بعد لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا يعني أراد أن يشتري مني هذا الزيت الذي اشتريته وأنا لم أقبضه بعد فأرادت أن أضرب يدي بيد الرجل يعني كان الجاهلية إذا أرادوا بيعا يأخذ البائع بيد المشتري فيضعها فيه ذلك صفقة البيع من ضربة اليد باليد فلما أرد أن يبيع ما لم يقبض قال أخذ رجل من خلفي بذراعي أخذ بذراع وخلف أخذ قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لي لا تبعه حيث ابتعته يعني لا تبعه الزيت حيث اشتريته ولم تقبضه بعد حتى تحوزه إلى رحلك يعني إلى مكانك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حيث تبتع عن بيع السلعة يعني العين المبيعة حيث تبتاع يعني حيث تشترى قال حتى يحوزها يعني حتى ينقلها التجار وإلا أن يكون الرجل تاجرا لكن هذا الغالب في البيع والشراء أن الذي يشتري التاجر حتى يحوزها التجار إلى رحالهم إلى أماكنهم يعني حتى تنقل من حوزة البائع قروه أحمد وابو داود ابن الحبان والحاكم والحديث حسن فلو أن رجلا اشترى سيارة وهو في المعرض قاله رجل آخر يريد أن اشتري منك هذه السيارة بمربح 500 ريال فليقول له بعتك يقول انتظر حتى أخرج السيارة من المعرض ثم أبيعك إياها وهكذا لو كان شخص دخل في محل جوالات مثلا وهو آخر جوال عنده صاحب المحل فاشتراه مثلا اشترا هذا الجوال ب3000 ريال ثم دخل رجل آخر وقال صاحب المحل هل عندك جوال نفس هذا فقال لا وهو زال معروضا في المحل فقال هذا الداخل الثاني أنا اشتري منك يا أيها الرجل الداخل قبلي هذا الجوال ب3000 ومئة ريال أزيدك مئة فيقول فلا يجوز بعتك فلا يجوز أن يقوله بعتك وإنما يقول انت طرح حتى أقبضه فيأخذ الجوال من صاحب المحل ويقول أنا بيعك إيافها ثلاثمين وهكذا حتى يحوز التجار لا رحالهم نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد يقول تبايع المتبايعان فقبض الباء فقبض الباء حقه ولم يأخذ المشترى البضاعة المشتراه وبعها في مكانها من حكم ذلك هو هذا الحديث حتى يحوز الشخص قال وإذا باع هل يصح أم لا يصح البيع لكنه محرم يقول ما الحكم في تحريم بيع ما يملك حتى يقبض لأن فيه غرر فقد لا ي... فقد لا يستلم المشتري حقه فقد تتلف السيارة تحترق تسرق هكذا الجوال قد يسرق فكيف يبيع شيء هو ما حازه ونحن نتكلم عن الحيازة عند الجمهور الحيازة عند الجمهور القبض عند الحنابل كما سبق لكم الكيل فيما يكال والوزن فيما ما يوزن والذرع فيما ما وهو الذي قالها التوفي طيب لا نعم. وشتح وشتحب له الضرع الضرع. نعم. نعم. من البداية. ما ضابط الحوز العرف في كل سيارة في كل بطاعة حسب الحيازة مثلا القلم تحوزه تقفض بيدك السيارة تحركها إلى مكانك المزرعة بالتخلية العمارة كذلك بالتخلية والبيت وهكذا يقول هل يجوز أن استدين الحج؟ نعم لك ما يلزمك إذا كان الشخص ما عنده نفقته ما يكفي من نفقته فالحج ساقط. الله يقول لا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. يقول هل لابد إذا قبض الجوال إذا قبض الجوال يبيع خارج المكان الذي اشترى منهم لابد من القبض سواء نفس المكان غيره القبض يكفي حتى لو في نفس محل الجوال يبيع ما في باس ها؟ لا لا تخليه بس تخليه مولد ايه لو شخص ارض قال بعت هذه الارض قال الثاني اشتريت وهي فاضي ما في أحد وجات الثاني قال اشتريها منك يقول بعت ما في شيء لكن لو في معدات للشخص أو شيء ويبيعه في فيها يقول لا ابعدها لكن الفراغ لا باب التوثيق فقط طيب مصعب مثل محلات الفواكه ها لو شخص يبيع جح بطيخ تمام بسيارة جاء صح المزرعة مع بطيخ كم بخمسة آلاف قال اشتريت وفي محله يقول شخص الاخر اشتريت انت بكم بخمسة آلاف قال اعطيك خمسة الاف ومتين يصلح لازم نزل بضاعة من سيارة الرجال أيوة. هذا كثير يحدث عدم القبض عن محلات الخضروات يقول ليس يكفي قبض السيارة نقل ملكية واستلام الفاتيح لا نقل ملكية من باب التوثيق فقط ولا يعتبر هذا قبض. واستلام الفاتيح كذلك ما يعتبر السيارة نفسها تخرجها من المعرض وتضعها عندك حتى لو منقلت الملكية نعم طيب بس ألكم عدير سامس أول تركي واش معنى الطرق بدعي وسني بدعي وسني بداية محرم وسن المشروع طيب يا زيد لو شخص قال نوريد أن نطلق زوجتي لأنها مؤذية لي ما هو الطلاق المشروع اللي يفعله ما تقول له نقول أنت طالق هذا من ناحية العدد طيب والزمن والزمن طهر. ما الطهر ما جمعتها فيه او يا هشام ها ايوه اللي نسميها محمدها او يعني الله دي نقول له اول شيء شوف حر... شوف زوجتك في طهر ما جمعتها فيه او نام يا حامد او حامل او حامل <تصفيق> نقول طهر اللي كانت حامل وطلقت طلقها او طهر لم تجامعها فيه <تصفيق> <تصفيق> طيب يا ابراهيم الطلاق البدعي ماذا هو؟ من ناحية الزمن او عدد طيب الزمن مثل ايش؟ الزمن في حيط او؟ او, أو انت غائب امس او في طور جامعة فيه نعم ومن أحد العدد يعني ما يجوز يطلق في حيض ولا في طهر جماعة فيه ها العدد مثل ايش طيب عمر لو شخص قال لزوجته انت طالق طالق نقول حلال ولا حرام حرام تمام طيب يا العزيز تحاضر رمش، لو قال زوج وزوجته أنتي طالق بالثلاث حلال ولا حرام؟ ها؟ طيب. حرام، حلو السناس لأن حرام ولا لا؟ طيب. يا رحيم لو قال شخص لزوجته أنتي طالق بالثلاث على قانون مصنف كم طلقه ثلاث طلقات طيب يا. يا أحمد السيد لو قال زوج لزوجته أنت طالق طالق كم طلقه قال مصنف طلقتين طالق, طالق طالق طلقتين طيب عبد الله لو شخص قال لزوجته على قول مصنف أنت طالق ثم طالق ثم طالق كم طلقه ثلاث طيب عاصم على قول مصن على قول شيخ الإسلام كم طلقها أنت طالق ثم طالق ثم طالق تلقى وحده وهو قول عبد الرحمن بن عوف والزبير من العوام ومحمد بن اسحاق إنه مو بالحالة وقول محمد بن علي بن حسين وابنه جعفر وروايها عن ابن عباس وروايها عن ابن مسعود يعني ما هو قول الوحدة شيخ الإسلام حتى قال لشيخ الإسلام قال وهذا القول هو الموافق للكتاب واسفلنا طيب يا دل الشمراني لو قال لزوجته على قول شيخ الإسلام قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق في حيض كم طلقه ها واحدة. نعم حمزة ها نعم ايوه حايد قال زوجته انت طالق ثم طالق ثم طالق شيخ اسلام كم طلقه ما يقع شيء طيب على قول مؤلف كم طلقه ثلاث طلقات طيب يا خباب لو قال لزوجته في طهر جمعها فيه على قول مصنف أنت طالق ثم طالق كم طالقه وفي طهر جمع فيه طلقتين نعم طيب بسام طيب ليه الحين لو شخص على قول مصنف ها قال لزوجته وهي طاهر في طهر لمجمع فيه قال لها أنت طالق بالثلاث كم طلقه ثلاث طيب وإذا كانت حايض وقال لها أنت طالق بالثلاث ثلاث طيب شو الفرق عنده ليش حط شو أنه بدعة أيوة في البدعة يأثم ويقع يعني الجميع يقع لكنه يأثم في البدعة تمام. طيب طيب على الدرس اللي حفظتوه المراجعة اليوم وعكسه الآثم لو شخص شرب الخمر وطلق زوجته على قول مصنف يقع ولا يقع كم طلقه على حسب ما تلفط يقع المخمور طلقه طلقتين حسب ما تلفظ طيب طيب محمد صالح ومن زال عقله مع دورا لم يقع شون ها امسنا يا مولى ها لا ام زال عقله معذور لا مجنون لا هذا عبد الله ها ها مثل مغمى عليه او بنج عملية وكان يطلق صوته وما يدري نعم ها نعم, نعم. طيب علي اللي فيه سواس يطلق زوجته يقع ها طب وين قول مصنف فيه نايف يعني فيه ناس لا طب وين قول مصنف فيه مصعب اللي فيها وسواس بضع الناس فيها وسواس ويطلق زوجته يقول طالق طالق و ما يقع وين قول مصنف ها ها ها ومنه الغضبان لا ها ايو مزال عقل معدول لأن هذا في حكم المادور ايو